الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيسر في تسجيلات من القيم والتوزيع بالجزائر العاصمة يقدم لكم هذه المادة. الله تعالى أن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فانكم سمعتم الموضوع وهو حق المسلم على المسلم وهذا الحق بالنظر إلى علاقته مشريعة يأتي على وجوه متعددة لأن حق المسلم على المسلم لا يستمد من القانون ولا يستمد من رغبة الإنسان ولا يستمد من قوة الإنسان ولا يستمد من غناه وإنما يستمد من شرع الله من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذه الشريعة شريعة عامة للإنس وللجن وكاملة مستوفية لجميع ما يحتاج إليه الإنس والجن في ما يستعينون به من دنياهم على آخرتهم لأن هذه الحياة هي وسيلة إلى الآخرة وجميع ما أوجد الله فيها وسيلة وأوجد الله ابن آدم يستخدم هذه الوسيلة على الوجه الذي شرعه الله يتوصل بهذه الوسيلة إلى نعيم أبدي في الآخرة او يترك هذه الوسيلة وينتهي الى نار يخلد فيها الى ما لا نهايه له هذه حقيقة الانسان في هذه الحياة وحقيقة الحياة وعلى هذا الاساس فالإنسان في هذه الحياه يتعلق به ثلاثه حقوق اساسيه الحق الاول حق ربه عليه والثاني حق نفسه عليه والثالث حق غيره عليه والمطلوب من الكلام هو الكلام على حق الإنسان مع غيره في جانب من جوانبه وذلك أن حق الإنسان وذلك أن الحق بين الإنسان وبين غيره يأتي على وجوه كثيرة جدا. فالحق بين الإنسان وبين غيره من الناس يكون مبنيا على العلاقة بين هذا الإنسان وبين غيره الذي هو صاحب الحق فهناك حق بين الإنسان وبين غيره بصفة القرابة والقرابات لها درجات وهناك حق بين الإنسان وبين غيره بحكم ولايته ويندرج تحت هذا جميع الولايات فيه علاقة بين المسلم وغيره في حالة ما إذا كانت العلاقة بينهما هي الولاية وهناك حق بين الانسان وبين غيره بسبب انعقاد حقوق واجبه عليه كما يتعلق بذمته امور ماليه او غير ذلك وهناك حق حق المسلم على المسلم بحكم العلاقه العامه يعني حق المسلم على المسلم بصفه الاسلام ولعل هذا الاخير هو المقصود بالعنوان وبناء على ذلك فحق المسلم على المسلم ياتي على وجوه خمسه اما الاول فهو حق المسلم على المسلم من الناحيه الدينيه حق المسلم على المسلم من الناحيه النفسيه حق المسلم على المسلم من الناحيه العقليه حق المسلم على المسلم من ناحيه عرضه حق المسلم على المسلم من ناحيه ماله هذه خمسه أمور ترجع إليها جميع العلاقات بين الشخص وبين غيره سواء كان ذلك بصفة عامة وهذا هو المقصود بالموضوع أو كان بصفة خاصة فأما العلاقه بين الانسان وبين غيره فيما يتعلق يعني حق المسلم على المسلم فيما يتعلق بامور دينه فان الشخص الذي يريد ان يوصل النفع من امور الدين والشخص الذي يراد ان يصل اليه هذا النفع فلا بد من معرفه الشخص الذي يريد ان يوصل النفع من امور الدين والشخص الذي يراد أن يصل إليه هذا النفع فالشخص الذي يكون متمكنا من أمور دينه يتعين عليه من الحق ما لا يتعين على من دونه فتعليم العلم هذا من حقوق المسلم على المسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية فالشخص الذي عنده بصيرة من أمور دينه يتعلق به من الحقوق للناس الآخرين يتعلق به حقوق للناس الآخرين على حسب ما تفضل الله عليه به من بصيرة في أمر دينه فيبلغ هذا الدين بأي وسيلة من الوسائل المشروعة يبلغ بالخطابة يبلغ بالتعليم يبلغ بتنبيه من رآه على منكر ويكون الشخص الذي يوجه اليه هذا النفع يكون متلقيا لهذا التوجيه وهذا التعليم بصدر رحب وبقبول ويعطيه من أمور دينه ما يدين الله به يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فتبذل لأخيك المسلم من أمور الدين. ما تحب ان يبذل لك لو كنت في حالته وهذا الشخص الذي يبذل له هذا العلم يتقبل هذا العلم ويحبه ويكون بمنزله ما بما ويكون بمنزلة ما لو بدل هذا العلم لغيره أحب أن يقبل منه وإذا حصل تقارب بين باذل النفع في أمور الدين وبين من يوجه إليه هذا النفع إذا حصل تقارب فيما بينهما صار لهذا التعليم اثرا ويكون بادل هذا النفع على حاله مرضيه من القول والعمل والقصد لان بعض الناس يحسن توجيه الكلام للناس فيما يتعلق بأمور دينهم ولكنه يخالف ذلك في العمل يخالف ذلك بالقول يخالف ذلك بالقصد ويكون كلامه هذا لا قيمة له يعني أنه لا يقبل منه سئل رجل فقيل له أنت إذا تكلمت صار بكلامك أثر على الناس وإذا تكلم غيرك لم يكن لكلامهم أثر فقال أنا أتكلم من قلبي وهم يتكلمون من ألسنتهم فإذا تطابق باطن الإنسان باطن الشخص باطن المسلم الذي يريد أن ينفع أخاه في أمور دينه إذا تطابق باطنه مع ظاهره فهذا سبب والقبول والنفع هذا هو المسبب وترتيب المسببات على أسبابها هذا راجع إلى الله جل وعلا ولكن جرت عادة الله جل وعلا أن الإنسان إذا أحسن الأسباب باطلا وظاهرا رتب الله له المسببات فضلا منه وإحسانا فقد جاء في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه انه قال احفظ الله يحفظ احفظ الله هذا له وجوه كثيره لكن الوجه المراد هنا احفظ الله فيما يكون بينك وبين الناس من علاقه في امور الدين يحفظك هذا هو الجزاء هذا هو الجزاء المرسب فالأول سبب احفظ الله والثاني مسبب وهو يحفظ الجزاء من جنس العمل وإذا نظرنا إلى واقع حياة الناس في هذه النقطة وجدنا ما يسوء كثيرا وجدنا ما يسوء كثيرا فالشخص لا ينفع اخاه المسلم في هذه الناحيه يقول انا مالي شغل فيه والمدعو الذي يراد نفعه من جهه دينه يقول للداعي انت لست مسؤولا عني يوم القيامه مع ان الله جل وعلا قال في سوره الاعراف فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وجاء في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فكيف يقول الشخص أنا لست مسؤولا عنه ويقول الشخص الآخر الذي يراد توجيهه الى وجه يقول انت لست مسؤولا عني يوم القيامة وهذا ال... النوع يتفرع عنه من فروع الشريعة امور كثيرة جدا لكن الغرض هو التنبيه على اصل الموضوع والعلاقه بين الانسان وبين يعني حق المسلم على المسلم في نفسه حق المسلم على المسلم في نفسه الله سبحانه وتعالى قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ويقول ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صوره ما شاء ركبك ركبه من بدن وروح وجعل غذاء الروح الوحي وجعل غذاء البدن ما خلقه الله في هذه الحياة من المآكل والمشارب وجميع وسائل الراحة وجميع عقود المعاول الماليه وما إلى ذلك كلها من أجل خدمة هذا البدن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم هذا التركيب لابن آدم يختلف عن تركيب الملائكة فإنهم خلقوا من نور وعن تركيب الجان فإنهم خلقوا من مارج من نار فتركيب الإنسان من بدن وروح هذا البدن جعل الله فيه حواس السمع والبصر والشم والذوق والنصف اللسان وجعل فيه ايضا اجزاء من بدنه اليد القدم الفرد كل هذه حقوق كل هذه موجوده في الانسان حق المسلم على المسلم في هذه الامور يتنوع الى نوعين اما النوع الاول فهو كف الاذى عنه لا تؤذيه بسمعك لا تؤذيه بسمعك ولا ببصرك ولا بلسانك ولا بيدك ولا بقدمك ولا بسائر جوارحك نظرنا الى السمع وجدناه وسيله تستخدم فيما ينفع وما يضر وهكذا سائر الوسائل الموجوده من من البصر ومن النطق ومن ومن اللسان وغيرها كلها ممكن يستعملها الانسان فيما ينفع ويستعملها فيما يضر فحق المسلم على المسلم أن يكف عنه الأذى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا جانب الجانب الثاني هو ايصال الخير له بهذه الوسائل سناخذ يعني بعض الامثله لان استقراء الامثله يحتاج الى وقت كثير لكن ننبهكم على بعض الجزئيات وفيها كفايه إذا نظرنا إلى اللسان وجدنا أن الإنسان يؤدي فيه الحق لأخيه المسلم ونجد أنه يؤذيه بلسانه فإذا اغتابه او اشتغل بالنميمه بالنسبه له او دهسه يعني كذب عليه شهد عليه شهاده زور بلسانه قذفه بالزنا بلسانة هذه أمور يتعدى فيها السخف على أخيه المسلم وحق المسلم على المسلم كف هذا الأذى فيه بعض الناس يخرج إلى الأسواق من أجل أن يتنزد بالنظر إلى ما حرم الله فهل هذا من حق المسلم على المسلم حق المسلم على المسلم في هذا هو الكف كف البصر عما حرم الله جل وعلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق النظرة بعد النظرة فإنها سهم من سهام إبليس لكن تستخدم النظر بإيصال الحق إلى المسلم فيما يعود عليه بالنفع يكون هذا التصرف منك تصرفا سائرا في طريق سليم اليد حق المسلم على المسلم بالنظر الى يده انه يكف اذاه الذي يمكن ان يصل الى اخيه عن طريق اليد فليتسرق وتعفض وتؤذي بالضرب وحق المسلم على المسلم كف هذه الامور اللي تتصدق تصافح اخاك بالسلام تبداه وتصافحه كان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لا يبدأ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بالسلام ولكن إذا سلم عليه عمر رضي الله عنه رد عليه السلام فضاق عمر من هذا التصرف من علي رضي الله عنهما فشكاه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علي لا يبداني بالسلام واذا سلمت رد علي فلما جاء علي رضي الله عنه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قال له ان عمر يقول انك لا تبدؤه بالسلام ولكن اذا سلمت رد عليه قال نعم فقال له لما قال لأنني سمعتك تقول من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة فاحببت أن يكون هذا البيت لعمر بدلا من أن يكون لي فإذا, فإذا تقابل المسلمان وتصافحا إن حقت خطاياهما فهذه اليد آله مفسدة وآله مصلحة إن, إن جعلتها سببا في أمور صالحة صارت وسيلة صالحة وإن استعملتها في أمور فيها اعتداء على أخيك المسلم مما, مما يكون من حقه عليك أن تمنع ذلك أن تمنع ذلك أن صارت وسيلة إفتاد وهكذا القدم القدم يستعملها الإنسان في ايصال الضرر لأخيه المسلم ويستعملها الإنسان في ايصال الخير إلى أخيه المسلم يذهب الى المحكمه يمشي على قدميه ليشهد شهاده زور شهاده ظلم يمشي من بيته الى محل من اجل ان يدفع رشوه فقدمه يمشي استعمله يمشي على قدمه من اجل ان يسعى بين الناس في النميمه استعمال القدم على هذا الوجه هذا فيه أذن لأخيك المسلم وأنت ممنوع من هذا ليس من حقه عليك لكن تزوره في مرضه تذهب الى المسجد من اجل ان تصلي عليه اذا بلغك انه توفي تذهب معه الى المقبره تذهب معه لتشهد شهاده حق الى غير ذلك فهذا من حقوق المسلم على المسلم من ناحيه القدم فالقدم تاره تستعمل سببا لإيصال الضرر من مسلم إلى مسلم وتارة تستعمل في إيصال الخير من مسلم إلى مسلم الاعتداء على النفس أو على جزء من أجزاء البدن بالضرب مثلا أو بالقتل أو ما إلى ذلك هذا ليس من حقوق المسلم على المسلم لكن رايت شخصا اراد ان يعتدي على شخص وحلت بينك وبينه وبين, وبين من يريد الاعتداء عليه تكون بذلك قد اديت الحق الذي عليك لهذا المسلم لانك استعملت نفسك في هذا الامر هذه امثله من جهه حق المسلم على المسلم من, من ناحيه النفس حق المسلم على المسلم من ناحيه العرض الله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني ادم فالله سبحانه وتعالى كرمك في أمور كثيرة كرمك حيث جعلك على صوره حسنة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وكرمك أرسل إليك الرسل وأنزل الكتب من أجل تبصيرك وهيأ لك ما يعود عليك بالنفع وبين لك ما يعود عليك بالضرر ومن ذلك العلاقة المتعلقة بالعرض يعني حق المسلم على المسلم من ناحية العرض الشخص إذا قابل أخاه بعض الناس إذا قابل أخاه تكلم عليه بما يسره تكلم معه بما يسره وإذا انصرف عنه تكلم عنه بما يسوءه ومن ذلك أن يأسدي عليه يأسدي على عره وأذكر لكم أمثلة متنوعة جاءت بالأدلة الشرعية الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبه أخيه إنسان تقدم إلى خطبه فتاة ويأتي شخص آخر يعلم يعلم أن هذا الشخص قد خطب وأنه على وشك الانتهاء من القبول ويتعدى عليه الرجل هذا خطب من اجل ان يحصن نفسه ويحفظ عرضه من الوقوع في الفاحشه فيعتدي هذا السخ عليه لكن اذا علم وكف يكون قد ادى الحق الذي له على اخيه المسلم في هذا الامر اما اذا اقدم وسبق يكون قد هذا اخاه المسلم الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار يزوج الرجل موليته على ان يزوجه الاخر موليته وليس بينهما صداقه اتزوجك بنتي على اساس شرط تزوجني بنتك ولا اختك ولا هذا فيه اعتداء على عرض كل واحده من البنتين لان مهرها لانها جعلت مهرا للاخرى وفيه ان الشخص اعتدى على عرض نفسه ايضا واعتدى على عرض اخيه حيث أنه أباح له ما لم يبح الله له ذلك والحق في ذلك هو تجنب هذا الأمر بهذه الطريقة يكون الشخص قد أدى حق الحق الذي عليه أداه أداه لنفسه وأداه للشخص الآخر وأداه لموليته الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فهو صلى الله عليه وسلم ذكر جمله من الاحاديث التي فيها تحصيل للعرف فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بمره الا كان الشيطان ثالثهما لا يحل لمره تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وفي بعض الروايات يوم وليله الا ومعها يوم احرم كثير من الاحاديث وردت في هذا الموضوع الغرض من هذا هو أن من حقوق المسلم على المسلم ألا يتعدى عليه في عرضه يكف الأذى عنه من ناحية عرضه ويكون سببا لايصال الخير إليه من ناحية ما يتعلق بالعرض هذا من جهة حق المسلم على المسلم فيما يتعلق بالارض حق المسلم على المسلم فيما يتعلق بالعقل العقل نعمة من نعم الله جل وعلا والناس يتفاوتون في عقولهم والله جل وعلا قال هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات فقوله تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات هذا التفاوت في جميع وجوه الحياة وفي جميع وجوه تكوين بني آدم ومن ذلك التفاوت الموجود فيما بين الناس من جهة العقل هذا العقل الله هيئ ما يغذيه وما يحفظه فمن حق المسلم على المسلم من ناحية العقل ألا يكون سببا في إيصال الضرر عليه بل يكون سببا في ايصال الخير اليه فعندما ننظر الى جميع المؤثرات في الاقل من مشكر ومن مخدر ومن مفسر الى غير ذلك نجد ان جميع الاطراف التي تخدم هذا الموضوع من بدء إنتاجه إلى أن يصل إلى يد المستهلك من بدء إنتاجه إلى أن يصل إلى يد المستهلك جميع الأيدي التي اشتغلت في هذا ارتكبت ضرراً في حق المسلم على المسلم فبدلا من أن توصل هذه اليد ما ينفع عقل هذا المسلم وتكفع ما يضره أوصلت إليه ما يضره أوصلت إليه ما يضره فهل هذا من حقوق المسلم على المسلم كلا ليس هذا من حقوق المسلم على المسلم فيما يتعلق بالعقل إلى هنا ينتهي الوجه الأول من شريك ما ينفع عقل هذا المسلم وتكف عنه ما يضره أوصلت إليه ما يضره أوصلت إليه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 حق المسلم على المسلم لماذا لان بتطبيق العقوبه مقدره او مطلقه واصله الى درجه القتل في ذلك حفاظ على عقول الناس النصيحه عن هذه الامور من حق المسلم على المسلم من حق المسلم على المسلم فإذا حق المسلم على المسلم فيما يتعلق بالعقل أن يكف عنه جميع ما يؤذيه في عقله قل أو كثر وأن يحرص على ايصال ما ينفعه قل او كثر بعد هذا حق المسلم على المسلم فيما يتعلق بالمال المال وسيله يتوسل بها الشخص إلى حفول ما يريد وقلت لكم ما يريد من أجل أن الإنسان قد يستعمل المال فيما يعود عليه وعلى الأمة بالضرر وقد يستعمل المال فيما يعود عليه وعلى الأمة بالنفع فالمعاملات الواقعة بين الناس إذا تعاقد المتعاقدان على الوجه الشرعي يكون كل واحد منهما أدى الحق الذي عليه لأخيه المسلم لكن عندما يكون هناك مداخل في هذا العقد قد يكون المدخل من جهه اصل العقد بمعنى انه لا يكون مشروعا من اصله كما هو موجود في عقود الربا فهذه هذه العقود عندما يتعاقد شخصان على ذلك يكون هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء فهل من حق المسلم على المسلم أن يكون طرفا في عقد ربا أو أن يعين عليه بأي وجه من الوجوه ليس هذا من حق المسلم على المسلم ولكن من حق المسلم على المسلمين أن يتجنب ذلك وأن يرفع من يفعل ذلك الغش الموجود الآن على نطاق واسع غش في التصنيع وغش في الاسعار الى غير ذلك من وجوه الغش هل هذا من حق المسلم على المسلم في باب التعامل من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا بعض الناس يريد ان يعقد صفقه تجاريه ويكون هناك طرف ممكن يستخدم في تسهيل اجراء هذه الصفقه يقول يا اخي انت لك معرفه في جهه كذا وديات كذا هذه اكراميه يسميها اكراميه هذه اكراميه على قدر على قدر قيمه العقد إذا كانت قيمة العقد كثيرة صارت الإكرامية كثيرة وإذا كان العقد قليل صارت الإكرامية قليلة لكن يسميها إكرامية لكن هي في الحقيقة رشوة لماذا؟ لأنه يريد أن يتوصل بها إلى تحريم حلال أو تحليل حرام وما يدخل بضاعة شين وإلا يدخل بضاعة بقيمة باهظة إلى غير ذلك من المداخل فهل هذا من حق المسلم على المسلم في التعامل لا لأن الله الراشي والمرتشي والرائش الرائش الوسيط اللي يأخذ الفلوس من واحد ويوديها للثاني هذا الرائش فهل التعامل في الرباء والتعامل في الرشوة والتعامل في الغش هل هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض كلا ليس هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض بل من حق المسلم على المسلم أن يتعاقد معه على الوجه الشرعي وإذا رأى شخصا يتعاقد تعاقدا غير شرعي فانه ينصحه على قدر استطاعته وليس من المهم أن يقبل منه ولكن المهم هو أن تبين له فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فهداية الدلالة والإرشاد هذه ما بين الناس وهداية التوفيق والإلهام هذه بيد الله جل وعلا ولهذا قال الله لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وحينما تقول انت في الصلاه اهدنا الصراط المستقيم هذه الهدايه مشتمله لهدايه الدلاله والارشاد ومشتمله لهدايه التوفيق والالهام لان الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فهو جل وعلا يبين لك طريق الحق ويبين لك طريق الضلال كما قال تعالى انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا فهذا حق المسلم على المسلم من جهة المال فتبين لنا من هذا أن العلاقة بين المسلمين بعضهم مع بعض علاقة لا يربطها نسب ولا مال ولا جاه ولا قوة سلطان إنما يكون الرابط في ذلك شرع الله جل وعلا ولهذا الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق على الاطلاق يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيح ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن ابنته فاطمة وهذه البنت هي زوجة علي رضي الله عنه أم الحسن والحسين يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أنت سيدة نساء أهل الجنة ويقول في ابنيها أنتما سيدا شباب أهل الجنة مع هذا المقام لها ولولديها يقول صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فالعلاقة بين الناس مستمدة من التشريع فعلى المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم من جهة أداء حقوق بعضهم لبعض ومن جهة قبول ذلك ومن جهة قبول ذلك وبهذا يكون فيه تعاون فيما بينهم يحققون قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم بما يحبه ويرراه من القول والعمل والقف إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقد اختصر الموضوع بقدر الإمكان على حسب الوقت وإلا الموضوع في الحقيقة يحتاج إلى محاضرات كثيرة نعم شكر الله لفضيله الشيخ جهده وبارك في علمه ونفعنا بقوله السؤال الاول قول السائل صله الارحام واجبه فما الضابط في الارحام الذين يجب على المرء ان يصلهم الجواب الشخص يكون بينه وبين أرحامه ارتباط من جهة بينه بين سائر الأقارب من جهة الأصول ومن جهة الفروع ومن جهه الحواسيب واحب ان انبهكم الى بعض الامور بمناسبه هذا السؤال وهي في الحقيقه مؤسسه جدا هذه من هذه الامور سوء العلاقه بين الاب وابنه فكثير من الاباء يشتكون أبناءهم من جهة سوء العلاقة إلى درجة أن الولد يسأل ويقول هل يجب علي أن انفق على أبي يتزوج الولد وتأتي زوجته وبعد ذلك يتنكر لأمه ويخرج هو وزوجته عن البيت وتبقى أمه منفردة. فيماذا؟ لأن زوجته تقول نريد نرتاح وأمك تقلقنا. وإنساق إلى هذا الأمر مرتاح مبسوط فهل هذا من الثلة من ثلة الأب ومن ثلة الأم ابن عمر كان يطوف بالبيت العتيق وكان فيه رجل قد حمل أمه على كتفيه فلما راى ابن عمر ساله قال هل تراني قد اديت حقها يعني بهذا الصنيع قال ولا بزفرة من زفراتها يعني ولا بزفرة في حال الوضع هل الله العبد فليتق العبد ربه في أمه وفي أبيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة يقول جبريل للرسول يقول جبريل للرسول رغم انف امرئ ادرك ابويه او احدهما فلم يدخله الجنه قل امين فقلت امين وجاء رجل يسال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من اولى الناس بحسن صحبتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال, قال, قال ابوك ثم, ثم ادناك ادناك فيه ايضا العلاقه بين الإخوة فيما بينهم يفتح الله على بعض الأشخاص باب غنى ويكون أخوه في حالة فقر ولكن يتنكر له وربما يهجره حتى في السلام لا يسلم عليه وهذا موجود وقد يكون هذا الغنى من باب الابتلاء والامتحان وقد سأل بعض الأشخاص يقول هل لاخي حق علي؟ وهكذا بالنظر إلى الأجداد والأعمام وأبناء الأبناء إلى غير ذلك وفيه اقارب من جهة المرأة مثل الأخوال والخالات وما إلى ذلك فالشخص يتعامل مع كل شخص بحسب ما له من الحق هذا من جهة ومن جهة ثانية بحسب ما لدى هذا الشخص من القدرة فيه قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة أمنية إلى غير ذلك من وجوه القدرة والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكما أن هذا في حق الأبناء مع الآباء ففيه من الآباء من يسلك مسلك التعسف مع ولده أو مع بنته إلى درجة أنه يسبب حرية التصرف عنه مطلقا يجعله آلة في يده وهذا ليس بصحيح إن الله يأمر بالعدل والعدل كلمة جامعة تطبق على جميع أحوال الناس ومن ذلك سلوك مسلك العدل في تعامل الاب مع ولده فلا يسلك معه مسبك الافراط ولا مسبك التفريط نعم تقول بعض الاخوه يتخذون الكذب وسيله في الدعوه الى الله معلمين ذلك بانجذاب الناس إليه فما رايكم الشخص الذي يدعو إلى الله هو محتاج إلى إصلاح نفسه اولا فإذا صلحت نفسه إذا أطلح نفسه وضع الله له القبول في قلوب الناس إذا أحب الله عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فاحبوه فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه جبريل وتحبه الملائكة وينزل حبه في الأرض فيشرب الناس حبه كما يشربون الماء واذا أبغض الله عبد قال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فينادي جبريل في السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل تبغضه الملائكة وينزل بغضه في الأرض ويشرب الناس بغضه كما يشربون الماء فالذي يفتح القلوب ويضع فيها المحبة أو يضع فيها البغض هو الله جل وعلا وهذا بحسب الوسائل التي يستخدمها الإنسان ولهذا جاء في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها الى اخر الحديث استخدام الانسان للوسائل المرضيه لله وكفه عن الوسائل المغضبه لله هذه هي التي تكون سببا في وضع الله محبة هذا الشخص في نفوس الناس في صف طريفة في خطيب جمعة خطب في فضل الصدقة وكان واحد من أولاده يصلي مع الجمع في المسجد. فلما سمع ترغيب والده بالصدقه خرج مستعجلا من المسجد بعد الانتهاء من الصلاه ووجد امه قد انتهت من طهي الطعام الغداء فحمله ووضعه في الشارع واخذ ينادي الناس ياكلون من هذا الطعام فلما جاء والده قال له لماذا فعلت قال أنا فعلت ذلك لأنك تحث على الصدقه قال يا ابني كلامي هذا للناس وليس هذا الكلام لنا فصدق الإنسان فيما بينه وبين الله سرا وعلانيا هو الذي يكون سببا في فتح قلوب الناس له وليس الكذب هو الذي يفتح قلوب الناس له وعليه أيضا أن يتعلم لأن عمر رضي الله عنه قال تفقه قبل أن تثولوا يعني تعلموا العلم قبل أن تعلموه الناس لماذا أنك تعلم من العلم الذي عندك لكن إذا, لكن إذا كنت على جهل تعلم الناس على خطأ تحلل الحرام وتحرم الحلال وتعتقد أنك مصيف ويكون أيضا الداعي كما قال تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعبة الحسنة الحسن والحسين رأيا شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء يعني توضأ وضوء غير شرعي فتشاورا فيما بينهما ما هي الطريقة لتعليمه فاتفقا على أن يتوضأ ويحكماهوا في وضوئهما ايهما احسن وضوء فاتى اليه وقال ايها الشيخ نريد ان نتوضا ونجعلك حكما فيما بيننا فتوضا كاحسن ما يكون من الوضوء فلما انتهى قال له اينا احسن وضوء قال احسنتما واسأت ثم رجع يتوضا لكن لو مسك واحد منهما فقال ما تستحي ما تخاف الله بلغت هذا السن من العمر وانت لا تحسن الوضوء يأتيه الشيطان ويقول على لسانه مالكم بشغل لكن لما سلك مسلك الحكمه صارت النتيجه نتيجه حسنه في جماعه اهل حي متفقين فيما بين الجماعة من الإخوان متفقين فيما بينهم على انهم إذا رأوا واحد ما يصلي انهم يعالجون بالحكمة صار في واحد ما هو بيحضر معهم صلاة الفجر بس اللي يصلي الصلوات الاخرى وكبير السن قالوا هذا صعب علينا نروح نشتكيه ولا نتكلم عليه لكن الطريقة لبنقول له ان فيه ناس ما يصلون الفجر ونبيك أنت اللي تعد راحوا لما صاروا ضيوف عليه في البيت وتقهوا عنده و... وقال وش جايبكم قالوا والله فيه ناس ما هم بيصلون الفجر واتفق الجماعة على انك انت انسان محافظ على الصلاة ما تتخلف ابد واتفقوا على انك انت اللي تعدهم قال ما يخالف ان شاء الله من الليلة هذه لما جل معذل للفجر سيعذل لصلاة الفجر ولا في الروضة هو ما كان يصلي صلاة الفجر في النسطين فصار يعد بالجماعه هو المقصود في بالصلاه فالحقيقه ان استخدام الحكمه لها اثر ولهذا جاء في الحديث جبلت الانفس على حب من احسن اليها وبغض من اساء اليها ويقول الله لرسوله ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضل من حولك في واحد ايضا راى شيخ قبيله يشرب دخان بنوع من الخشب اللي يستسمونه فلما جاء هذا جايين الداعيه هذا جاي ضيف عنده وهو لهم مانع لان المحل هو محل الشيخ هذا فيه القبيلة فقال له هذا يا اخي ناولني الخشبه هذه اللي انت اعمل فيها الدخان قالوا وش ما قال اعطني اعطاها اياه واخذ الدخان وقام وغسلها بمويه حاره اغسلها مويه حاره ونشفها مره وملاها من الدخان وحط عليها جمر يوم اشتغلت مره قال خذ اشربها الحين قال ما الذي حملك على هذا قال ما اريد اني يجتمع لك وسخ الدخان ووسخ الخشبه هذه قال كذا قال لي وما يقوم صلي ركعتين قال اللهم اني تائب وما تحط الخشبه وحط الدخان في الضوء لكن لو قال له انت ما تستحي انت شيخ قبيله انت قدوه أنت, انت انت كذا ما تستحي ما تخاف الله ما كذا كذا قال لي يا اخي اخرج عن البيت ما لك شغل بي انا وفيه اعلى من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في اول دعوة في مكه كان يصلي خلف الكعبه دخلت عجوز على مجموعه من كفار قريش وطلبت من واحد منهم ان يحمل على راسها متاعا فقالوا لها انظري إلى ذلك الشاب الذي يصلي خلف الكعبة هو يحمل عليك المتاع فذهبت ووقفت عنده هي ما تعرفه ما تعرف إنها الرسول اللهم صل على محمد فلما انتهى من صلاته قال لها ما شانك قالت اريد أن تحمل على رأسي متاعا قام معها قال أريني المتاع رسل المتاع حمله على رأسه فقال دليني البيت دلته البيت لما وصل البيت ارادت ان تاخذه من قال لا اريد ان اضعه في المكان الذي تريدين من البيت فتقدمت وصار خلفها حتى اردت في المكان الذي في البيت هي نصرانيه فلما وضع المتاع نظرت اليه فقالت اشهد انك احق بالرساله من محمد هو محمد صلى الله عليه وسلم لكن لما عاملها هذه المعاملة يعني تأثرت تأثرت بالغ فقالت أشهد أنك أحق بالرسالة من محمد فقال أنا محمد قال أنت محمد قال نعم قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فالحقيقة ان الداعيه إذا استخدم طريق الحكمه مع العلم ومع الأمل ومع الصدق باطنا فيما بينه وبين الله واستعمل أيضا ما يأتيه من الاذى لأن كل شخص على طريق المسلمين يؤذى في واحد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إمام وتعرفون إمام المسجد لا بد ان بعض جماعته يشتغلون فيه صيف بكر قرأ كذا قرأ طول القصر إلى آخره هم يشتغلون فيه وهم في المسجد وهم ينتظرون الصلاة فجاء جماعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكون إمامهم لماذا؟ لأنه يكثر من قراءه قل هو الله أحد في الصلاة فاستدعى الإمام فقال له يقول انك تكثر من قراءه قل هو الله احد الصلاه قال نعم قال لما قال لانني احبها قال حبك اياها ادخلك الجنه فالمقصود هو ان الداعيه الى الله لا بد ان يصبر على ما يأتيه من الاذى من الناس لانه لا بد ان يؤذى والاذى هذا في الواقع تارة يكون من جاهل وتارة يكون من عدو يعني من حاسد الى غير ذلك من الاسباب التي توجد عند الناس فيتحمل الصبر يعني يصبر على ما ياتيه من اذى من الاذى ويحرص على ايصال النفس اما ان يستخدم الكذب مطيه للدعوه هذا ما يصلح طريق من طرق الدعوة لكن إذا توفرت هذه الأمور التي ذكرتها في الداعيه فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل على يديه قبولا لدعوته البيع والشراء وضرب مثال لبيع المساويت وشرائها بعد الأذان وبعد الإقامة ما حكم أيضا بيع المساويث وشرائهم بعد الأذان وبعد الإقامة الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة اليوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وإذا نودي للصلاة سواء اليوم الجمعة ولا الغير فالإنسان يأتي إلى المسجد ويترك وعنده فرصة إذا انتهى من الصلاة إذا انتهى من الصلاة يشتري ما يريد لأنه يفوت خير كثير في هذا نعم مع تحياتي إخوانكم في مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياضر شارع السويد العام غرب النفق هاتف رقم 425 3737 صندوق مريض رقم 7660